ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م يا أيها ا ل م قم د ث ر ف ل ذ ر و ر فكبر ب ك و ث ي ا ب ك فطهر فاهدر واروجز و ل ا تمن ت س ت ك ر و ل ر ب ك ف ا ر نقر ف ي ا ا ل ن ه فذلك ي و م ذ ي و م ع س ي ر ع ل ى ا ل ك ا ف ر ي ن غير ي س ي ر ذرني ومن خ ل ق ت وحيدا و ج ع ل ت له م ا ل ا س د ا و ب ن ي ن ش ه و د ا و م ه د ت ل ه ت م ه ي د ا ثم يطمع أن أزيد كلا أن ك ل ا إ ن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 إ ن هذا إ ل ا قول البشر س أ ص ل ي ه سقر وما أ د ر ا ك ما سقر لا تبقي ولا تذق ل و ا ح ة للبشر عليها ت س ع ة عشر وما جعلنا أ ص ح ا ب النار إ ل ا م ل ا ئ ك ة و م اسماء جعلنا ع د ت الله ي ر الحسنى أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين, وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أ ر ا د الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 و ك ن ا نخوض م ع ا ل خ الله ئ ي بيوم ن وكنا نكذب ا د ي ن حتى أتانا ل ق ي ن فما ف ت ع م ش ف ا ع ة ا ل ش ا ف ح ي ن ى